لا يحتاج إلى بذل جهد وأعمال عقل لفهمه، بل يعقله صاحب القلب السليم لأن الله تعالى بعث رسله لجميع الخلق والخلق منهم الجاهل ومنهم العالم ومنهم الكبير ومنهم الصغير ومنهم الشاب ومنهم الهرم ومنهم الشيخ ومنهم الرجل ومنهم الأنثى ومنهم العاقل ومنهم ما دون ذلك فبعث الكتاب ميسرا سهلا مع أي نبي مرسل قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن وهذا كلام يخاطو به تبارك وتعالى عموما الناس سواء منهم العالم أو الجاهل فدين نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء لا يحتاج إلى بذل جهد وأعمال عقل في إصاله للناس دين بسيط سهل ما علينا إلا البلاغ الذي نعلمهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نبلغه للناس هكذا حتى أن بعض الأحاديث الذي يكون فيها الشروح وتحتاج إلى تفصيل في بعض الأحيان يمكن أن تلقى على مسامع الناس دون شرح كحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من باب الرضع للناس دون أن يفصل لهم من تركها جحودا ومن تركها تكاسلا فإذا حدثت بالحديث هكذا على الملأ ولم تشرح لا شيء عليه فقد تكلمت بنصوص الوحيين ولذا إبراهيم عليه السلام كما سمعنا منذ قليل لما بعث لقومه قال لهم ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض كلام واضح وقال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله حتى قالوا حرقوه هل عرض إبراهيم هل ألان في القول أو ألان بالقول في هذه المسائل الأصولية في أصول دعوته ما فعل هذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك فلا يتبع هذه المحجة إلا كل منيب سالك أما الهالكين يزيغون عنها يريدون ميوعة في قضية التوحيد والمولاء والبراء من الكافرين هناك خضايا لا تحتمل التميع ولا تحتمل الإرجاء ولا تحتمل التسويف ولا تحتمل التعريض بل تحتاج إلى بيان ووضوح وصراحة لأن الله تعالى أرسل بها الرسل أول ما أرسل قولوا لا إله إلا تفلحه فكل ما يتعلق بقضايا التوحيد والمعتقدات ما ينبغي أن يعرض به أو أن يهمل أو أن يؤجل فالناس يحتاجون إلى بساطة الدين بساطة الدين وفطرة الدين ليحتاجون إلى تقعر في المسائل وطلبها ولا يحتاجون إلى تقعر في العلم ولا إلى تفيقه في النطق به ولكن يحتاجون إلى اليسر ولذا يعاب على المرء الذي ليرد على الكفار شبهاتهم والملأ يستمع يعاب عليه لا يقال لابد أن نلين في هذه المسائل حتى لا نخسر تلين مع ماذا وفي ماذا؟ في قضايا توحيد الكافر يحاول أن تدهن ود لو تدهن فيدهنون فيلقي بقوله أمام الناس وعلى ما حتى تنتهز الفرصة لو أردت أن تلين من أجل فلان أو إيمان فلان أو من أجل الظروف والأوضاع أو غير ذلك هذه فرصته هذه فرصته إذا ألقوا بكلمات الحب والإخاء التي بيننا وبينهم لا لابد أن نوضح للسامعين أيضا أنه ليس بيننا وبينكم إلا العذاوة والبغضاء وهذا كلام ربنا الناطق في الكتاب أينطق به تعالى للناس كاف ونكتمه نحن الله تعالى عاب على بني إسرائيل لقد أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا كنت أكلم مع أحد إخواني فنكلف مسألة القص الذي كان يحاور والناس يستمعون فقال لمحاوره أن الناس يرى المحبة في أعينهم كيف كيف لا يرد على هؤلاء ويقال لهم بل بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فنتكلم مع أخي في هذا فقال يعني تريد أن يضرب الشيخ كرسي في ما هذا يعني ربنا بيضرب كرسي في لما نطق بهذا الكلام في كتابه أمر عجيب ماذا التحول في المعتقد وما هذه الطريقة في البيان وما هذا النهج في التربية أصحاب هذه الطريقة كيف خرجوا وأين تعلموا وماذا تعلموا أو نتعلم أن نداهم في أخطر القضايا قضايا التوحيد والولاء والبراء ما هذا قال إبراهيم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده عندها نليل ونخفض الجناح ونتواضع قال تعالى وقف الجناحك لمن يتبعك من المؤمنين لا من القساوسة أو الرهبان أو الأحبار أو الكفار وقفة جناحك لمن يتبعك من المؤمنين هذا ليس تشدد هذا دين الأنبياء هذا كتاب الله الناطق كيف نغيره التشدد هو أن نخرج بعيدا عن الدين وروح الدين ونصوص الوحيين هذا هو التشدد نتكلم بكلام ما أتى به الله ورسول ونتعامل بطريقة ما تعامل بها الأنبياء والرسل ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين هذه ملة الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويره هذه الطريقة البسيطة التي نعرض بها الدين على الناس ونتحاور بها مع الملاحدة والكفار يجب نبين للناس الحق ونفرق بين الحق والباطل خاصة في مسائل التي تتعلق بالتوحيد والإيمان والولاء والبراء نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يبين لنا ما ينفعنا ويعلمنا ما جهلنا وأن بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبه لي